لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يسرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم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 كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْدَرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَثَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ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 فيما رزقناكم فأأنتم فيه سواء فأأنتم فيه سواء أن تخافنهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل التابع الذين ظلموا أهواء بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فقر الناس عليها لا تبدين لخلق الله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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَتَيْتُم مِرْبَلٍ تُرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَعْرُضُ عِنْدَ اللَّهِ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 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كثر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كثفا فترى الودق يخرج من خلاله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 فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قديس ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِّمُ الْمُجْرِمُونَ مَالَ بِثُغِيرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم وَلا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتم بآية ليقولن الذين كسروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون